بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظهرون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 كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي غليين وما أبرى كما غليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون يعرف في وجوهه نظرة نعيم، يسطون من رحيق نخت من ختام مسك، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، ومزاجه من تصميم عين يشرب بها المقربون.